أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه, ولا تكتمونه فنبذوه وراءه 119. واشتروا به ثمنا قليلا 110. فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون دماءة ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا لَمْ يَسْعَوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت آبا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل فقد أخذيته وَمَا للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا 117. وقفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار 118. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد